وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَاتَّقُونْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُم فِي هَادِفُ وَمَنَافِرُ وَمِنهَا تَأكُلون وَلَكُمْ فِي هَا جَمال شينَةُ لِيهْرُونَ وَحينَ تَصرحون وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُم إ بَلَدِ لممْ تَكُههُ بالَالِغِي إِلَّا بِشِِّ الأمْْفُْس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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من نون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 يَسْقُطُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ وَآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما, ما كنا نعمل من سوء بلا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 إن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْبِي مَنْ يُضِلِّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم ولعلهم يتفكرون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 فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال يسجد للله سجدًا لله وهم ذاخرون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 ثَُّ إذَا كَشَفَبُّ الرَّعَنكُمْ إذَا فرَريقُم مِنكُمْ إذَا فَريقُم مِنْكُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُون لَكفُرُوا بِمَا آتَينَاهُ فَتَمَتَّعوا فسوف تعلمون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 للَّذينَ لا يُؤمنُونَ بالِالآخَِةِ مَثَلُ السَّوو وَلِلَّهِ المَثَلُ الْ الأأَلَى وَهُوَ العززُحَكم وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُا سَبِضُلمِهِم مَا تَرَكَ عَلَْهَا مَا تَرَكَ عَلَيهَا مِن دََبَّةِ وَلَ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 لا جرى ما ان لهم نار وانهم مفترون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُمِّي فِي سَوَاءٍ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقْتَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَعبدونونَ مِنْ دُ اللَّهِ مَا لا يَمكُ لَهُم رِزقَم مِنَ السَّماواتِ وَالأَْرضِ شَيئ وَلَا يَتَطيرون فَلَا تَضبُ لِلهَّهِ الأأَنْثَال إِ اللهَّه يَعلَم وَأَنتُم ل تَعلَون ضَرَبَ اللهَّهُ مَسَلًَا نعبدَم مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا فهو ينفق منه سرا وجهرا ألي يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما لَا لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستخيم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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْمِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لكم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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ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 داعِي قُوَّةٍ أَن كَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةَ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كنتم تعملون وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتذوقوا, وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيانهم ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 بَعْدَ دِيْمَا فُتِينُوا ثم, ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَّفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 فذَا خَ اللهَّهُ لِباسَ الْ الجُء وَالْخَوْوفِ بِمَا كانَهُ يَصْْنَعون وَلَقدَدْ جَأَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذَّبوا فَأَخَذَهُم العذاابُ وَكُمْ ظَالون فَكُلُ مَِّا رَزَقَكُ اللَّهُ حَلَلَم قَييبَ وَشكُرُون وَشكُروا نِعْمَتَ اللهَّهِ إن كُنتُم إهُ تَعبدونُون إِماَا حََّمَ لَْكُم الْ المَييتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الْخ زير وَماءُ إِلَّ لِغَيير اللِبِه فَمَن ي يََُّّ غَييرَ باغِون وَل فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفوا الالسنتكم الكذب هذا حلال وهذا هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 مَِّتَ إِبه مَحَنفَ وَماَا كانََ مِنَ المُشِكين إِ مَا جُلَ السَّبِتُ علىى الذي نَاختَلَفُوفِي وَإَِّ رَبَّكَ لا يَحكُم بَيْنَهُم يَوْومَ الْ القامَةِ فيِي مَا كانَ فِيهِ يَخْتَلِفون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 Hvala mm.